أَلَمْ تر أن الله يوزج الليل في النهار ويوزج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وتخر الشمس والقمر كل يجري إلى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 مِنْكُمْ الْغُلَى إِذَا عَدَّى اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كفور يا لا تستقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا موجود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مَا في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير